الحمد لله نحمطه ونستعمه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وشدوان لا اله الا الله وحده لا شريك له وشدوان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمده وعلى آله وأصحابه ومن طبعهم بصان إلى يوم الدين أما بعد وعندما سألتنا التفسير في القرآن الكريم برسيقنا نعوه قبل الله آيات صدن يلابع من سورة زمر قال الله تبارك وتعالى فمن أفكذا أظلم كالقرد ربضا من ما طف كذب كبّن شاقه على الله الله كوركيس و كذب بانييين بصدق الرمت إذ وقتنا بانيي جاء الرمت او ايمد له من قاس إذ وقتنا بانيي جاء هو صدق بي او ايمده قب قاس أليس في جهننا نارت جهننا نييسا نقصنا ما كان هناك شيئا سؤال الكافرين يقول لك أسرنا بي والذي طفع اللقوكي جاء اللي يمت بصدق الروم هو صدق الرومي به صدق به فأولئك ددك صدق اللي يمت ايرهن هم أيكا كي يقول المتقون الددك اللي فهم ايجا كلي قد اياه المتقون الدكاء الله كبقى اهابين لهم دكاء اصوحى اصغنا بي ما يشاعون وحيدونان اندى ربهم ربكو دكت دي ساحال او اهابين ذلك كاسل صوشي ووحى الله وحيدونان إلا سياء جزاء المحسنين الدكاء عملكوا واناكيا أبالكوا دوهي ليكفر الله الى هيئه كأسره كتريا الدكتة ابن اواناتي عمل كودة عنهم حقودة يلو كتريا أسوأ الذي عمل كيسحون عاملو اي صميان وهو يجزيهم الى هيئه كأبا المريو أجرهم أجر, أجر كودة بأحسن الذي عمل كيسحون كاروعة يهبين يعملون اي صميان ilaahi wa ilaahu subhaanahu wa ta'aalaa wa noo sheegayaa adoomadaa yahay kuwa ugu gulmiga baadaan yee ee waxaa la soo qofka laga helo ilaahi oo laga been sheego ilaahi oo laga been sheego beenta ugu wayn sida in ama se wuxuu sanasobo sharq fadhbin lam isbayon leera alla jideey taas waa keeda ala alla qof leh banka sheegay we keebaa bi sifkara waxy taa sifdu wuxuu yahay maqaab ah bihi nabi sallallahu alayhi wasallam we diinki nabigu la yimid we sifdu qofkii anbiyaadu waxay la yimaadeen beeniyay we qofka sifdu marka qofka labadaa sifo lagu arko waa dadka ilaahay qofka ugu bulmiga sheegay haqqina waddidi marka waa abdoor ilaahay qofka ugu bulmiga badan ah sida caradeeda ilaahay weyn uu ku soo qabtimay ee walaq اما زوجك يحل بالنسبهيه اما شريكه بالنسبهيه اما هوا ويهن تشريع بير ام بالنسبه يؤنطب وحده الحلاليه حلاليه يراه الله حلاليه صبح لا صف أكبر انا صفه وكفر اكبر مخرج عن المله يقول إلى ورا و قال قالكم هذو كوكو يراه يراه بزوجره وقال قال, قال, قال habu qof u yiraahdo alla shariik la wa qalqalada kamid habu ilaahi u weyna wuxuu san xarimin ama xaraaleen inta sheego u yiraahdo alla ciyeey oo ilaahi um soo doona wa diinka la soo dejiyayna wa qalqalada kamid ilaahu subhaana fa mawqof keeba adlamu kagger da rabb baro ka فَإِنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ وَلَا ذَنب وَصَاحِبَتَان أَوْ أَنَّ لَهُ شَرِيكًا أَوْ حَرَّمَ مَا لَمْ يُحَرِّمْهُ مِنَ الْمَطَاعِمِ وَغَيْرِهَا فَنَصْبُ إِلَيْهِ إِلَٰهُ يُرْسِ بِحَنَا فَأَنَّكَ كَذَبَ أَظْلَمُ كَذَبَ الرَّبَّ مِنْ مَنْ كَذَبَ كَبَن شَغَي عَلَى اللَّهِ Ma Ja ابي رسول الله عليه الصلاه والسلام اذ وقتنا بيني جاء صدقي و يمد وقفك اليس مئ سنان في جهنم جانا بحيره مخصوص عن مثوى المكان النجاه مكان النجاه دعوا الصالحين قالوا صغنا طيب معني لو واحد يدكس في فاض اس وَلَيدِي يُقَفُّ عَلَى قُبَّةٍ جَاءَ عَلَيْهِ بِسِتِّ كُرُونٍ وَصَدَّقَ فِي يَدِهِ صِدْقًا قُلَائِكَ بَدَكَ صِدْقِكَ لَيُمِدَّهُم أَيُّكَ عَلِمَ تَقُولُ بَدَكَ اللَّهُ كَبَأَهَا وَالَّذِينَ مُفَاصِرِينَ تَقَارُكَ بِلَ وَبِمَعْنَى الَّذِينَ وَحِينَ رَأَيَهُ وَأُولَئِكَ نَاسٌ Wa rai karas, rai karas, kallal või xara, siidem emaduna Marka la keneb umum, umum, kene, rai karas, marka keneb, ba hal ta fkustossi, fkudama, ta fkasta, jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, والمال انبياء واطباءهم سلوري مچيرو الطبري وحلوله تيرا وحلوله تيرا رن تاس قولا من دعا الى توحيد الله وتصديق رسله والعمل بما طاعت به رسوله صلى الله عليه وسلم هويري وحلوله تيرا وقفتك صعوبتك ابو باق ابو ييرا توحيدك اله لا كلي ييرا Iyo ila kuneyo xsu sheiraahay Luugu qaqma wihi rassuul ku leimiid wa taas weyagu qora kutti ma lay yihiin ambiyada iyo ada mumirita ah ayaga si faasi. Welle bi qaf alla qki ja laid biska ru leimiid oo was daqa bi siqibiyadu xaqa cilay أولئك قوة عصبتك اللي يملكم فلو المتقنا وقوة اللكبقة الله وحا أُسّقنا في الدوية والآقرة ما يشعون وحيدونه الدون إياه آقرنا وعلى السيناء الدون كوحو إبنو كرير وحكوفة سراء إمام القردوبي الثناء الحسن آقرنا وحوية الثواب لما نحكوفة سراء الدون كلمكو وقفك توحيد وصلّع كبه تشّق نبتي سنكودّا بقه أمدّا أغيّره وإمام في الدين إلهي إلخ وقبوله لكي يدرك وقبوله لكي يأمّونك سنة إلهي السيني وعلى المرينة النوح كمّتعه وعلى النصرات إلهي النصرين ينّوح كمّتعه آكرانا عبالمرينة ويريدا له عبالمرينة سيداس ويري اللهم وحى أسرنا ذا المتقين فما يشاءون أي ما يشاءون هو وحى الله وحى أيضا إن در ربه الرب قد اكتصى لأهائفين أيضا ذلك كاس أسرنا ذا الجزاء المحسنين وضكعنا الكودة وناجئنا الكودة أبالكاسه إلى الإمام القرطبي وأصنعه الله وعلى المتعالات المحسنين وعلى إخلاص يرقبه أي إلهي وعلى إلهي وعلى إلهي يرهبه عمل كأولاتيه أي ضدك عميستوسين ليكفر الله إلى هينه كأسره كأقر يدكي ضدك عمل كأولاتيه عن الحدودين كأسره أسوأ الذي عمل كيساهم أسوأ هو اسم التفديل لكن هذا اسم التفديل على ب... ليس على بابه اسم التفديل واو ويا ويا اسوء laki laysa ala babih halkan markuu joogo babki sima wa khalal ka ahsan ka sawsu wa aswaa isru tadbiir laysa ala babih a is faa'ila laga macneeyna oo kale li yukaffira allah allah in kaasro ka qadiyo berteen al amal ka waraatiyen aswaa alladhi amal kiisa qulwi mid ka qumaan tabaran kariyama kan khumaan tabaran iy ka كل الهينو كاسطر ايها لا رب الذي عمل كاس Charl cortโصر عملو ايay طي poet وهو يجزيهن الهين ده ولهات المريض في اج être bundle بأس uns الذي عملك يسون اي عمل كون اي اي سن يا حسن صنعت كل الهين اكو ابو المريض اي عمل كون اي وهو يجزيهن الهين رد 无ه suppose باعسل الذي عمل كيس وناكسن كابو ايها الذين يعملوا لاني في دنيا الدنيا اعرك على الى ويره فمن حت باظلم وكدر ضربان من من تفكروا كب بين شيغ على الله الله كرئيسه وكد بين يد ستي رمت يحق حياته يا رسولك ليجد ان وقتنا بين جاء ستي بو يمدو قطك هل في جانا جانا ميسو سوقناي مطول مكان مجاشو مكان شبه سولي الكافرين قالا أسرنا دي. والذي طف الله طفك جاء اللي يمت بالصدق الروم وصدق رميين به صدق أولئك طدك صدق اللي يمت إيرهنية الرسل واطباء المؤمنين أولئك أيهم المتقورة والله كبقاء هذا الله محا أسرنا ما يشاعون الوحي ay ma ya sa'ura hu u wa xalla wax ay doonaan inda rabbi rabbigaadktiisa xaal uu haday wax ay doonaan dari kakaas oo wax ay الله lagu abaal marinayo jaza'ul muhsinina wa dadka amal kooda adduunka wanaajiya abaal او ولي ذيهم وكعاد المريو اجرهم اجر كود بيحسرين الذي عمل كيس ورقصن كارو ايادين يعملونا اريس ساميان اسم تقرير كان باب ليسوا لغا ديك رايض ولا قال تعالى إله الله هو كبير اليس الله الله بيصراهم بكافي وتكفي عن حد والدونكيسا ويخضفونك ما بقا سوبانو غالب و waxay ku xabsii gelinayaan biladina aaliha ka min duurahi Allah kasokeeya wama in qudililahu toka Allah u badiyay samaluhu masnaan minha bidmitha uliya wama ya tilaw qofka ilaahay ha muliyana samaluhu الله min mudillin mitbadiyya a laysa Allah Allah miyana عزيزك يسود انتقام العرسشو صحيحة ولا إنسألتم والله إلا إنسألتم قالنا هبب ويديدان نبقى السوبارة منكما خلق أبو رأي السماوات على ريالك والأرض بولك لا يقولوننا قالتوا إليهين وليهين الله إياه أبو رأيك أولو حاطرة فرأيتم قالوا بل إيقاوا رأينا ما سنميالك تدعون أطوب إذا من دون الله الا لقيك اصحا لا يا الذين عطوب ايضا ان اراد الله الله دو الى الضر هل هون اله يالكمي كاشفات ضره الله بكم أو وفيدي كرا او ارادني هدو الله الى دون برحمه نعيس هل هون به صرميالكم ممسكات رحمته الله نحاريس سيعوا حيثكر اشكا سيقولنا اللّه ما يعيلي قل لنا بك الصبرا حسبي الله كنغوفي لنا عنيك هذا هو الله عليه كركي سيتوكل أي طلال صغرانيا المتوكلون ضدك واحتلال صغرانا قل لنا بك الصبرا ويا قومي تلك البيض. اعملوا كل شقية على مكانتكم دريقة اللي منهجك نحال أكسك انتهي اني عنيك نعمل وشقينا ala makarati dhalikad idmar hatkayga halanku suganahay fa sawfa bartaba'na ta'lamuna uqadhum tam manqaf kayati huwa ma na'u adab adabkum yukhzihi duliya aw wayakhilu kudaga alay karkisa adabun adab adabkum muqimun da'imun kalajlahayn hababa marhab bi ay dadka haqa اذا ذكر او شيقه نفتودا ركود باقه الى الله وهاي دورا وليدا قفكمركه ونقود وهلي يجهي او بابعه الله وخه بري ولا اني سالمين لو اودينا ولا اني الله على وحد بلا اه سيره سغالقها واخ الله وخه الهي يغمغليره كمغلينه وخه Marka on väga hea, et ta on väga hea. Siis ta on väga hea. Siis ta on väga hea. Siis ta اذا بغدر له حق مر الله مركه حقات لا استهتو واتوحيدان ضب ابو باط ترى هو نفتيدنا كدبقه على بابنا بيلا ميدان ادو غاس بالمرك يما و هو اسكغه حليا انو حقا كترس لوحكمت الصغور سلا بل ادو هكا يرا ديا لكن و خوس فهميل او حدو فهمي الله سبحانه وتعالى حدو الهي سبحانه وتعالى ان سرينا ابن باتيكر تا ما جيرتو عدوغه الهي هو او غفلييه تاسوس فهمي لكن حدو عدوغه او تناسلو او حق الهي كات تناسلو الهي العقاب حدو لا دون عدوغه ام كاني خيلي وَعِطَاسُ كَرِيدَ اذا اصْرَغَ ان انان في جين كان افضل حقي سان كو دغران اسغنا ان رتيهن الله الله يوسرهم بكاف من تكون في الان حد هو دونكي صقر اكل الله في المي ويخوفونا كنبر صبره وحيكون وحس جلينيان مشركينته بالذين الهيا من دوره الا خيرك صحابه wa ay mushakeent wa ay nabiga ku xabsi gelinayni ilahi ya alqas ka chu bad wax ka sheegido afar ilaaatan safkaad ah ya la ga ra dad badan la raacay wa ku xabsi gelinini بل من دوني الله قير كيس آهابين اما المندوني الله قصوك يكون سبنا بين ومن يضلل الله مكوة تباد يوري وباد يوكب نعدي ويدات كاسو قفك كا قفك عبسي قليل يا مخلوق خالقي قفك الدجان إسله مخلوق قاسبو كهروه هو بياه وقف باد يوكب نعدي ومن يضلل الله قفك الله باد يوكب نعدي فما له ما سبنا من هذه المدهنونية وما يد الله طبك الله هنول يهرون أقد دروا فج ف ف له طباس أون الص النامين من مضل من مد بعضية ريصل الله حييك عبس الجير المخلوق أري صله الله منهم ببعزييس مد غالبهه وخض سؤتي كاس فعزيز ك صض تقام الأسش صحي وأعدداب سك ص ولا انسى كما هذا الله وهو نو شهايا سبحانه وتعالى مشركين تعرب ايه القتس اعبودي ان ايقناين مخلوقات الله انه ابوري كون كان قد يسكو تصرفه من كون كان اد كان ايسن ال كريم لاقت كان اد كان ايسن حش كريم كليا صنع يالك وحيل حيين الله نوغه ذويره وا هذا اسا هو بي asaga maamul ku u yale waxa laga shaficay waaqiga taradu ka quguu ya arinto quguu seerada waxa la nooga shafay haye eedinkoo waxna siidhiimay sawt qadawi aynna sanayo gooni waxay staam marka taasa ilaa noo sheega ilaahi subhana wara insa qam ilahi ku qaatay asago qaaranna wama astaq min allah hadisa ya ilahi tarum وحييان غايد ودنبايده ايتهاي قف مؤمنه كل شك يروزنجي الى هو كبار ورا انسانتهم والله اله هو الله كودارت انسانتهم قالوا هداك وين ديدو منكم خلق ابو السماوات الى رياضك والارض طولك لا يقولون وحليه قولي قولي الله الله ابو ري الله ابو ري قولي كانك صبار حضره بل واحد تصرفك لك لماذا تفعل هذه الفيديو؟ سأسرها كل وحيك الرئيس الله قريب حافظك في تفسيرك وحجري يعني أن المسركين كانوا يعترفون بأن الله هو الخالق للأشياء كلها المسركين توحيها يندق قطنسا واعترافا الله إنه أشياء تطمان أصدق أموره هذا الحالي أبيتنا عبد الله أحمد الله أساس لي كلمة أيضا من الفصيريه سيدا ابن كريم سورة اليوسف آد وحوين عبود باعرابي وانا سورة الإنبادر إلا وغير السبحانه قل وحاة رمضك الصبران أن رأيتم غالب بالإيقا ورحمة ما تجعون وحاة توبيضان من دون الله الله قيرك اسحالة أيهادان إن أراد دنيا الله الله عبدو إلى الدون بالضر هل هن ميه كاشفات دره الله لمكيسك وفيدك الله حبيبك على الصوت دونه أيضا بذات ميجا قاركة ارادني هدو الله إلى الدونه برحمة النحرس هل هم إلى يلك نميه الممسكات ورحمته الله نحرسي سقوى الشكر به توابتي لمشي وعل حسن هل هو حسن توابتي؟ توابت ذودي حلو شيء وعلو سؤال شعور ولدي ألماذ ذو ولدي هل توابت ذو وحلوشك وحبقك والضوحة الأبيئة وحبقك ومن أبيئة إلي, إلى إليه الماء مأوذة جهيالك المصادر يأساسي اتمام منفصيل الملشرين الضبري يقول الملشرين الضبري طورك الكواب شو قلت له اللي جدت سؤاش أمريكا لو يديه الكوابك بحنية محال اللي وجدت لاستقناء الصانع بمعرفة ذلك قفك الصوم مقلاوية قفك الصوم مقلاوية قفك الصوم مقلاوية لإستقناء الصامعين بمعرفة ذلك إيه ودلالة ما ظهر من الكلام عليه ومعنى فإنهم سيقولون لا وعنوه وعيه وعيه الله أضبط تقول كل الدورة كامل في ذكره أضبط لكم كل الدورة كامل في ذكره هذا هو أحد ما كان ينتبه لكي يقولون أنه حاسم آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ� قل عكرمه كما بيصوبن عرفت واحد اجدين و اوغنت حسب الله رحمت الله نفسه الله حسب و ضد كير ان ات ارك ترجري حبل عاصيو هذا الطبيعه بنت و كسي ان شيء ضب ترى سارطان اي وحق مكر الله سيطره صارني هنا النبي يا قوم تلكيو تووعي يا غودوا يا قوم تلكيو اعمروا وكملوا الفلا يملوا عمل الفلا على مكانتكم حالتي بحالتكم سغنتين اي على طريقتكم ومنهجكم ها وحد كهشنا بلادي هنا تبصوا على صنم يا اني انا ga اعمل و الفلا اي على مكانتي بطريقتي اللي يميتك على كوسغانا فاصور قبر طبات مركه تقلع من الاجدوم طم منقف ياتي هو امانه منقف منقف ياتي هو امانه عذاب عذاب قد يخزي الدوله ودغوم طف قفك الا كل يعابد يقف شركك كسغان او ويحلوا قد يحل عليه كركيس عذاب عذابكم متيم ودائم هو قرج اللهك مركه عناد ميه سراحين قفك للمشركين تعربات مروا ما يسمعين. بالإله غير كيروك ابو رك كوارم بالقفته عيناتي كف كاسو هضوص من قران ووردي اسمها هذا واجاه يسكاتله لكن هضوم مقلي الو كو دار والله وحي لي طلع اموري وغير ما يمرك امسري اه صحاباتنا وآمي السنائيين وآقفنا ينصص عدو فصيرين حسنهم الله إنه مكابرة ومشي قردت في رئي قال تعالى إلى الحيير علي الله الله عليه وسلم بكافر متكفران عدوا وعدوا ومكيس ويخلق فونك ويقلوح بسك لنا ينبغ السبرة بالذي رئيالك من دوره على قير كيس آهابان معناها من دوره على قصة تركسه ما دير الله عابده الكواص ليكوا وعب سجن اليان ومن يوقف مركضة إلى هذه البادية وكواصه ومن يضلل الله يقفك الله وبادية فمن له أمسّغنا من هذه المدهنة يقفك بادية على كقدره ومن يهدي الله يقفك الله أهنوني ويهنونك أوافك إنك أقدرك فمن له أمسّغنا من المدهنة البادية أني يصلا الله اللهم يسمى بيعزيز المدغالب عزيزك يسود انتقام الأرض شو صاحب ولا انزلتم والله لا انزلتم ما طابق قالوا ويديد منكم اخرط ابو رياس سموات يا ربك والارض بنقا ويقولون وايريه له لي الله الله ابو ري قال النبي سوبانا افرات غار ما تجيره وحا اتوك ايضا من دونه الله كيف يسال او يهينا هو عيك معيفك لا خلينه ان اردني الله الله عبد الى الضو بيد ضر الد هل هو النبيه لايال كاس كاشفات ضره اله لبكيس كوفيد كرا ديكا وله الى دوني كوفيد كرمي او اردني ه الضو الله رب رحمه المحاريس هل هو النبيه موسى كاته رحمته الله رحمتي سو كو لا اله غير الله قل حسب الله الله ها عليك عليه عليك ترتي سوى توكلوا ترى صارنا يا المتوكلن قوه واحتر صارنا كلنا بقى صبر يا قوم كونكوا اعملوا عمل فلاح على مكانتكم حالجي ليا درقتن حالكم سويمتي اني ارجع وعمل فلاح فصوف مرض بعضنا طلم من الاغاضه امطان هو ما عقاب العذاب عذابكم يخزيه كليه وهو يحل كل دك عليه تركي سحاب العذاب عذابكم مقيم دائم قال <تصفيق> تعالى الوحويري إن أنك انزلنا واسودة جنة نبغى صبرا عليك كورك على الكتاب كتابك القرآن كنكو سودة جنة للناس لأجل الناس بكدرتونا كنكو سودة جنة بالحق الرمحال وكلها ينكو سودة جنة فمريت دا قفك هنورو كتابك قاطع فلنفس في اعتدائه هنورد ديس لنفسي نفسك ديس أيهو السبنات ومن ضل قفك اللمو فاي نمبر 1 كلامها يضل واللما عليها نفس تركيدو كلما وما انطاق بجرمته نرجسوباء بيوكين مثل طاسرت عليهم على ايمانهم بك ايمان كودو مطرسان الله الله يتوفى واوف صال انفسا نفثيالك حين نوتي بيمشي لوقتك دو اوف صبا الله اوف صبا وان تمدوري في منامها ويُرداد إذا محجد كواف صدى فيمسكوا على الواحية الواعية <سؤال> التي نفتا قضاء كحكمية عليها تلك الموتة بمشادة ويُرسلوا على صوت الأخرى نفتا قليلاً ويُرسلوا على الواحية الواحية الواحية إلى أجل المدينة لغاية أجل كو مُصمّن لما يحادي إن في ذلك الركاس عينيسوشي يتصرف كونك على أساسه مهمولاً لآيات ayaati amadalu bu i raqaata kusogan, ayaa ko li qom min toom sunadeadee komonko yatta Ira juua inesulana, kui ta on ta ära, ja lahe ta ära, ja sa oled ära, ja sa oled ära, ja sa oled ära, ja sa oled ära, ja sa oled ära, in sa oled ära, inay sa oled ära, ja sa oled ära, ja sa oled ära, ja sa oled ära, ja sa oled ära, ja sa يراوي سبحانه اننا انزلنا واسوت جن عليك كركا نذرا سبحا الكفوا كفكم عنك للناس اجلحي فقدرت انكم سو دجيني بدكاس مسارح دودو حن بارسيهي بالحق مول قرص الحال يمدكو بهان بالحق اي بسفك كل ما فيه حق وصواب واحفظت كتابك الصغار عقيدته وشا هو عقيدته احكامت او شغاء و احكامت او عدالك سن و احكاستو او باهين و او باهين اختار قصة حمباء السن كتاب كاسم ياللوحي سارعين وفصره نبي محمد صلى الله عليه وسلم وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نبزل اليك سارع الله وفصر تفسير قرائيه مش عودة بيده وفصر سعاردي وفصرين ضدك سا... تابعيالك وفصرين تابعيالك وفصرين عائلة الهد wa faasire wa aqore quraanka iyo tafsiiraha oo faasireen ahadiis tii xaqee iyo qoray waxa ها دي تايحوهم انتظارن كلا صوت ارتو كتاب كلا فيريه كليه ويلي بوفو ليو قراء مبهان سيستراتي ارتف مغشان قانون اللي قراء قانون كرشاقق اللي وافتين اواف بان بان اطلو سببتوا اه ها دين لوس او شاقق اسران وانا خريجيه ونفيس واش قراء مبهان هل هي المحل وابهانية وارها لوباك qallo qaran marka la waxanuu play fiin oo bak oo oo horay qadanka laadaa lagu qoray wixii sharci ga kala faw waabaad marka halka qor toobada tir milyan oo ku baxay inta lagu qaray alla wado bayso khab iyo wali weey alla wado alla wado weela wado qallo wado waxa hayo laashin waila kala diwama oo habigu yaa idar heey adahay dawladda sida la maamulo oo فالشركهه تضمن شركه سقيده ما تجتي لها واخره اداره والقركه حتى بقى ما نقاس كوراييه خليه و امم بده حقوق لوغا يقين لاكور والله اه فاسب بهم مركه شرعنا قرئنا شرع الاسلام كما واف تشينا وبنها معناها بالضبط لا كثير ما شرع اسلامه نصره بيصحوا وقري حل قرى اه حل قرى ما ناقصه شرع الى ناقصه الى اصبح كامله سوتجي اليوم اكملت لكم دينكم نبينا صلى الله عليه وسلم سد كامل كوهي امه سو غير صالح عرف ما قرق ووي ديور من سو غير شيء كثر ما وعفصرين علماء ومسلمين فانا هل نسلم اقصهم؟ حيث نفسك واحد للقرية واحد للقرية ووحنا هندين الله ومجع الله تقلقوا فيها يوم إلهي الله وعفر الله إلى وغيري سبحانه فما اهتداقفك هنون مركع فلنفسه فا اهتداوه لنفسه قفك هنون واقفك وقفك كتابك صلى الله والعربي ذكرت وإبادة كل رأسك وإبادة وقلت عن شرعك لأمني قفت النوع عصر نفسه هنونك النعف لكي ماذا نفسه صلى الله عليه وسلم فإنما يعد النفء ذلك إلى نفسه نفسه صلى الله عليه وسلم ومن ضل قفك باديوبا فإنما الله كلمهن يضل ويا باديوبا عليها النفط كورك يبكو باديوبا او وحويان بالالك ديما طر كطلطا اصله في صوابه انما ير ك اوبال ذلك على مصر ايه الكلام ما بيضابط سقعوا هناك سبي ديروا عليهم ابا انهم قالوا الى هو سبحانه وما انت ذا النبي سوبر عليهم على ايمانك فقط ايمان عليه ما بيعرف طر سار انما عليك البلاء ادك وحا خنس كاوي هي ديينك اللي كنتوا ديرو واو صلى الله عليه وسلم الله الله يتواصل انفسنا طفيلك يو اوف صبا حين موت اجيشد الوقت غير المركع مفوبات بمريدو احد كوفسيه مرقاده والله مرقو صوديره امره مرق سما ملغسي والله تنفينا نفتين إلى اسغا اوف صبا لم تموت انت بما في مرامي هوديده بحديده ايوك اوف صبا مرق لبا اوف سي جيره لبا وفاه وقف سحوي ووقف عن تنقيس العلاقات وقف سحير ما شير ووقف مرقود marka waxa dhici kartaa inta uu hurdaayo in ajeerki damab yudani roob talaqala inay damato inta uu hurdaayo khalas oftas sibaa samati faal u hayna male soo deeri soo saxday u tiri qafna alla marka soo qafu ila laga gaar الله الله يتواصل انفسها مفافيان كان سقى قفصها خيرهوتي بشغل الوقت بيدك والله تي نفتي تموت عندي ما في ماويه حوتي بيتهيرو قفصها فيمسك الله وحي سنه ويعيني على تي نفتي قضاء وكدميت عليها كركي للموت اللي مشى مركي لهوتي وقتي قدناي نفتي على صدري ما وَيُصِيرُ اللَّهُ وَأَصْدِرَ الْقُرْآنَ فَتَكَلَّمَ وَعَزَّتْكَ دِمَاءُ وَقَصَدِرَ إِلَى أَجَلِ الْمَدِينَةِ لَكَ جَاءَ أَجَلُكَ وَمُسَمَّلَ مَغَاعَةَ وَهَيْتِسَ كَمَغَاعَةَ وَإِنَّ أَمْرِي سَكَّحَتْ إِنَّ فِي ذَلِكَ أَنكَ تَصْطَرِفُ كَاسَ يَمَامُكَ لَآيَاتِ أَلَمْ نُرِكَ إِفْرَاتَكُمْ صُورًا وريدث سريدا ما بينه صبن صلى الله عليه وسلم حديثه البخاري والمسلم من حديث ابي هريره من حديث ابي هريره ورافق وكو صلى الله عليه وسلم كفا ماركا وسعملو ماركو غوغشي سبتاغو غوغش وكمسحو وجو لا لا شاف ما حد قال غوغلي ما يقول رسول الله عليه وسلم فلينفض بداخلات إزاري بقى أنت سيكون سيحنة فرقي سيكون فرق تشفت فإنه لا يتمي ما خلفك وورك ما هيقفك سريطاً واحد وقدم بي واحد بعد أبيسة عندما يحكفه هرامي ويحكفه بلايكل عندما يحكفه دقيقات كذب وقال قصصية حكرة استكفتها سيحن السنة سيكون قلافة مكمبلكة مجل مناكاس دا يوخيرو ماركو ساس ثم ملي يقول هييرهو فير حديه جروب يو سم كنتلغي ممرن سوق عا او صدق يو كنتلغي وردا سسره ددا واه ولاه خدينو سحنا امق حبون سبب درداركه فريق درداركه وايشكو قري سوماان ان نفر سدن كنتغي حق سحلو قف ما ربي وبعت جنبي اله يوم مادة. ربك يقول لك باسمك مقع آغا ربي يا ربي ربي ليو او ضعف جمعيني ايكا قلت لك اله و دينا او حمولك و قلت لك مقع آغا و بكر فمقع آغا ان امسكت نفسي حداك نفسي بأيشتو ومركاس انسي على اكساس ووقاتو فرحمها الهو ام حالسو الهو ام حالسو وان ارسلتا هادا سوب دايدا وان اتشيك بما فحفظها الله الى الاله ابوه وبلايودك كالعالم بما تخبر به الى ابتك الصالحات الى علمته ابوعا كالعالم بالمراد الصالحين ت الى هو كيرات قف المعاصف شان اسغى معناها دربيه واهويان وقت استه عمان او كهر وتوبكينه وديار وقف ديار صن ولكل انت الى قال تعالى يروح يري إننا أنزلناه وأنزلناه وحان كو سوجينا عربا كركاده الكتاب كتابان قرانك للناس لاجل الناس فتق بده دول كو سوجينا والمصاري حين كو سوجينا بالحق حق يقوم سفت حال وكبهن بالحق المنفصل بسفكه كون حال وكبهن يا عدالت فمرت تقف القطك هرو كتاب تصراحه كل نفسي فاتي داوي هيريد isso لنفسي هسه قبل نفسي disso سوقناته نفسي كاين ما عرف ما الدنيا اخرها ومن ضلقك باديورو كتابك اسكلا فا اما حدود ايضاء مع ايضاء محبن فانما وحك لما هم يدلوا وكل ما عليها النفطة توركي داع وما انت اديك لمتا ادنبك السوبارة بوكيل المدغوصة لو ترسارتي عليهم ايح على ايمانهم ضدك اينام كودي ان ايمان لك احروا اديك اللي كمار خلفي الله الاله حقق يتوفى الانفوسة نفافيالك ايو افسداء ينغوث يا كيمشدو وقتي لما مركا بما يغو ايو اوف صرا ولا تنفث رواه صلا لم تمو ان بمن في منى هوددي ديدو كو اوف صدا فيمسق الله واه الييه اوه التي نفقت با تؤمي عليها كركي لما مت ماشي انت هوددي ديدو Wayu siwa alla wa sobiraira al massta kale oo ay deida wduuqmina muddu kudhammaan. Iire ekirri muddayti lega hu alla soobira ekirkon musanlla maga aado allaattiise kammaga caaban inna fi ذلكke ta souf kaasskirehikee e la soo shegaila ayaati ala madaluugu eiraataataa kusugaan ayaa kal tomi q mu اعتقدوا موحي سمايستان من, من, من دون الله من دون إذن الله إلهي إذنكي سكسوكي شفعاء هو إرغي يأمي أي سمايستان قلوا عكرا صوبان أو لو كانوا يسفعون من إرغي يأم ولو كانوا هادئة هادئين الله يبنكون قوان ملكي شيئا خير ولا يعقلون أنجراني أنكم تعبدون حتى إذا كنت أبودا قلنا بك الصبارة لله الله كل جيس يوصلنا في الشفاعة ارجنته كميعا تطمان حالا ايطاه لو الله كل جيس يوصلنا ملك السماوات والأرض اي ريالك ايبوك ملكي قديم ما ثم ثم إليه حجيسه كليئة تركحون الليلين حيني يوم القيامة وإذا ذكر الله الله مرك الله الشيخ وإذا كل جيس هذا الذي رأى كل جيس الله عابده ايش بلوب الذين اشمع ازد وها عرارتعنا ضده بلوب الذين دكي قلبية الكودة لا يؤمنون عنهم اسلام بالآخرة آخرة وإلى جكرى مرك الله الشيخ الذين عالي هذا من دونه اللقير كيسها إلى اصلا مركبة هم مشرقين تو إلهي سبحانه وتعالى وهو قال رفوحي ضينا بغي انتصى ما يستيك أي وحي انتصى ما يستيك سنعم يالا انتصى ما يستيك قرملاعيك عاوديا قرد انضيق وحوين قوانا مو شفاعة إليه ووحي آم أبا أن الله حق <تصفيق> يسميه <تصفيق> <تصفيق> كينا إلهينا مدهن قوانا الشفاعة وإليه الشفاعة إليك مدهن إلهي واحد دليل معها يرى سبحانه ان يتخذوا ما وحي من دون الله من دون اذن الله اله الى ان كيسكف اي يرون بين قوه الى شفعه شفاء وقر ديم صنائته كل وحاكر نبر صبر اولو كانوا كينكره وحاكر اي يشعون مسك اليدين ولو كانوا طائعه هذين نكون عابدكم اعبودين لا يملكون قوه من شيء احب هل شيء وحيسك ولا يحقنون حتى انجرانيك لا يحقنون انكم تعبوا فيهم حتى انجرانيك بس كيف يحقنون يا مرحب سيوة الدينية قولنا النابقى صوبانا لله الله كل جي سؤوسه ناطئة شفاعة في الدينتا كميعا تماما حركة شفاعة تماما الله معنى احد اوصا السوق اللي مش شفاقك احد اوصا رالك اهن اللي مش شفاقك وراء الشفاق إلهي من أول النبال الذي يشفع عنده إلا بإذن وعطل أحدك إجيكرة إلا يبنيس إلا الله أفصه لي إجيما أدونك وعليك ما عبدي أود له وحيسطك فأنا أدك وحكي إجيما أنا أكثر من أجل أنا, أنا لكن الله أفصه لي في آخره متشف. إلا تفصه لي إجيما أمير إجيما وحرم شرد جلبت وامحي ولا يشفحون إلا المريض تضع أحد الهالك اللي يهلق وقال لي يا الله شفاء كالشفاء يا روالو فصفاء هاللوء الديل يا روالو فالك اللي وحن تلحيله الله فالك ومن نغضب وإله الشرك ما وقلق ولا يرضى الإله دي الكفراء مركز شفاء الله والأخير إلهي مثل أبونا حريصانا مدنا كو كرامينا الله عين سعسنا هذا هو شفاعة الشركية وعلى الله عليه وحدون كتبت صورة كرتين وليه الله يحكى قراني شفاعة شرعك أنا وامخين إن أضوك وطمع ضريطة شفاعة التوهيد وامخ وطوهيد هي مطابعة حديث ابن بخاري النبي الذي يقوله ليه ليه من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة فصورك له شفاعتك يوم القيامة وأكوبه ليسانا ما بيقولوا عليها مشايخ كثيره بتقصير ذلك قوه امه اني الناس بشفاعه يوم القيامه من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه بركه هتا صفى ربك بارك الله على مهبط رسوله الصلاه والسلام عليه يا يوسف يا هيدا يا سبعه مايا فاسوق في يعني ده صعبة واحدة هاي انا اتو جيدتو كدتو بوساك وليد اكتو مطابعة ايامنا براعيدي الصنادة كدكتو ده عدا كدكتو صدح كنفجاتو شركي كنفجاتو بلقات ان شاء الله واهلو بل قطعات شركي بلقات كنفجاتو واحد عدا اضاء كبائر كباحي ونحديه صحيح انا القي شفاعات عده الشباح نصاعدته وعلى برقه جدا وعلى برقه مصاعن في استغلال في مصيبه وهي لا تنصف بحق واكل الدريه شركه ادعاء وضره مركه خاص مركه واحد فهم اذا ان قرمها انك الدريه بلا ما يريد يريد انه شيقه اي هذا الشيء اي شيء قياس حسب حسب حسب حسب حسب حسب حسب حسب حسب حسب حسب حسب حسب حسب حسب حسب حسب حسب حسب لكن تصرفك دي كصالح كلام اه صلح مال دينك لا اله الا أنت الله وانته يا رب اه وحسيت تصالح كلام وحط بل شيء قال انه اسوء شيء اسكد اسوء من بداله يدري مو هيدا اسكد انه عليه فرصه يعني شيء قام انه شغله جلاله يرفع اهل السنه عقيده ووعي تعال السنه ما تجي قف كلامه ديكه قف قد ورأت وقات على رحيل الروتين قف كما انك على كم سيرة حاله ولا عصا قف النار نديم الا قف قال ما لفظ وبخرمه قف يغفر به ويهرب النار والليل لاكي وهو تشميان لي من السحابي أسمان بن المدرون بركوا من اي الفيديو أيها وعويان أيها شهادة عليك أن الله أكرمك مرقاتي وحنك قلع إليك وكرمي ما يا أفو الشهرين إنه أكرمك إنه هو أحد يا أفو الشهرين أعلم رسولك الله يؤمن بالوحل وصميان لكن غير مبارك مرك كور القفه كبب يد ولا عناهو كمل هب هذا هو مركز شيقه كبير فرق طرحي تمام و الى الى على الرو او ميل و هيا ان, أن, أن, أن, أن, أن ما تلقى سو متي حلاكه جوله حرك قرن لكن الى ينقص وحي صحه حقيقه كنت طافحا ورايه اه وحاسه ينتي سا كشقي ماي ما كشقيين قال تعالى الى وهو يريد لو ان كل شيء بدا في وحو ينوح قرط رما لو ان كل شيء وعصى على ملك السماوات والارض هنا يالك يقولك ملكي غودى هسه كيردي <تصفيق> ثم الى لنتك ايا كرتا اولى ان يوم القيامه الا ليهرغينا فيحكم بينكم بعدل ويجزي كل بعمله مركز حكمتي سعدالته هو هو ان كل صار طف البروح وكشق يقو ابال مرينه هذا الى هو من شيك المشركين صفايس كريهين او المؤمنين تمره فغاده الى وجهه سبحانه وإذا ذكر الله الله مرقى الله الشيخ وحده كلي بسحابه الله كريه هلا حابد فيرئ بن فرئ بن فرئ ثم قال تعالى داما للمشركين إلهي بقى على ذلك يؤيه بينه وقلعين مركى أسوه يريد إذا قيل الله إلهي إلا الله معنا إذا ذكر الله وحده معنا يدوان من حين مركى الله إلهي المعبوض حقه حابده نتوى الله معنا الله كريه إلى هذا يسترح ماذا يقوم بمعزد وعاد ضده؟ ما هي النفرة؟ ماذا يقوم بمعزد وعاد ضده؟ قلوب الذين دكت قلبيان كلا لا يؤمنون عنه، يسرون بالآقرة في آقرة أفعوا ضده سورة وصاة وصاة كانوا إذا قيلوا اللهم لا إله إلا الله يستفرون ماذا يقوم بمعزد أنه يقوم بمجر الله معه ويستقوم بإسجابه مركله لكيدي صلى على الرواتب كورا حدي اله ذكر الاسكرب و و ايجاد من دون الله كسوكيا اراك مركله بهم اي ابو يصفن ابو لا تعزيه الله كريم الله فذل عرض قال لك كنيس بشكل يسكر يا الله راء دينك الدين ها لا دغوا فاترا وفقام قالو ويشيره وركي وركي بي ادو علي شيخ لوطه عاد لا توريد صلاه على كل ابو عبد الله قص سفر الى دون طول لي لكم كثير نشعر ما هو حرارتين كنت دوك جال سنتوس حطات في شك الله شيخ كتاب كان طالب له المعاني واحس عبدالفران محمود بن عجب الله الألوسي البقدادي قلوا ما لحنا في يده كميلا صدن تسو جارة تسوكاً و تسوكاً لا أعطان يا صديحات آيات در مركو شرحة تساعد أن أتكلمك آيات در مركو شرحة بالفيري شركي ماتيرو ومتبع شركي وكنابعو بلده جيسك قولي آيات در مركو شرحة وقد رأينا كثير من الناس على نحو هذه الصفة التي وصف الله تعالى بها المشرك وهي ربك بانا وإن بانا أدكى كمدأ أن كؤادا كؤر ليون الصفة عنه وإلى هاي قلت المامي قال يهشون لذكر أموات يستكيفون به ويطلبون منهم ويطربون من, من سماع حكايات كاذبة عنهم توافقوا هواهم واعتقادوا فيه وقالوا هذا كانت تلك البدن أعني وعيه مركا لقشك يدد من تلك وقال الله عبدانيا ما هو عبدانيا وصابه الله عبدانيا والذي هو الأساسي يريدون أن تردد الله عبدانيا وفعله يقول شون واساسي وقالوا يريد سكيتون ابن جرجارك كدد كد البدن دفتك بنتك وقالوا بانها كدد البدن مركا شيكو يمبنخ وقالوا بشيكي ددكاس من شيخو امبير او وا فحسن ايغا ساي فربان او وا فحسن رحمه الله بودو اسكاس في جيري تابو كما قنش بودو اسكاس سئجيري سالي غرب كوساره جيري ماركو باتا خبرتيكه مارا و ان وحاس حدين لو شقوا فقصوا الله علينا كم وخ وصوا الله علينا كوار حد الى الله يغور اه يقول وي وي في when you have the moon on my yakki london كف كوار كاس له كاسه كل ما هل كاس ما راح يقبوا قابات وكقينين عليهم كل ما الصحابه كو ولنكذب دونه من ديك الله تعالى وحده وبالنسبه للاستقلال بالتصرف اليه حسب الكله وسد ما يدل على مزيد عظمته وجلاله وينصرونه ممن يفعل ذلك كل النفرات وينسبونه الى ما يكره قول لاك ربي الله كل هي انه مامو كلك كيو قد وخلا فلن يتفقى الوحي الشيخي اله كليه الله معمولك ايها الله لا مممولك وكعره بي وحين قلت المعامة وحيالك سهران لك وعيه ما عيه يا دك انه بير قفيره لك لك يا هلطه يا وعيه يعني انت اسقاماها لنا بقى قل لي وقلت يوما لرجوني يستكيث في شتة ببعض الأموات ويناديها فلانا أقفني ما لنا الله وذمه ثورا الا يثوكرغا ايروي ثوكرغا فقلت له قل يا الله فقط قال الله سبحانه واذا سالك عباد عمي فرني قريب اجيب دعوه الداعي لدعاء وعلم انك الله كريتو الله كليتو. الله به ما الله وهو حدي ابو مديغو ايكو ويديان حقيقه وانا جواو دواهي ان cofka in bariira barriisow wax akbara oo weeciye markuu bariyo wi aanu leeyahay isbiga tirii ah waahadun faqad ah dibintu la laben الوريدي اسال على اسو جرتي و هو وصلنيت عن بعضه انه الله مركز واحدا من الكفر بمكانه هذا الكاثب قال ينوح كتوبا ملوي واحد قال ينوح كتوبا ملوي وانبرح الله تعالى أن يحسننا من, من الزيت وضلائقه اوه اوه سكت الشيطة هناك كدران كيكي هناك المرأة رحيم الله مركز وإن وحلاق فيه وإن وحلاق فيه وين سبحانه وتعالى من البابيين طب إلهي كريم وسعر والإلهي وين أحوك يلهو كيكو ابو ثوق رساقه كون محييه سبحان الله ما تشلات تطول لي واسغا كو فرحني اه اذن قالو ابيك وكله ابو لكن اولياده ما بريو اولياده الى الله وا لا جلاها وا لودو اييه الهنا يقنعه ديه اه قارن لوك الله kut a'in ala inti ka ua'iha kumma kallainu waudu aine mu'minintu ala waudu aine wa ja'alain agen pari mei wahida yaga wahadka naqadakana yaga laaddauma nabuna addauma laadka'i ismaqad laadka'i allah كسوكاي اي من دوني اذن الله وي اله اذا كساك سوكاي شفعا هو شفعا يا ميسو كل واحد رسوباني اولو كانوا ايشفعون من ارج ولو كانوا طيعه هذين لا يملكون قوهان من كل شيء واحد او اوحي الملكيه Waa yakiura aan yu waxrek garin oo xata ay dukued cabudaygansan yaalkadhaba muga Buga nabiga soo baraan. Yiyay Allah kirjisay ashafaad e gerususu laatay assaga ma mula toku do u fa sa ah. Chaii andda mar xareta shafacaaddu. Lo alla kirgiis ayyu ususunaaday mulku samawaati wal qardday. Erdan yaalka iyo muka lukiodi mam kuda, maka shafa ah waa mid baas allah ku asoo magnuway tof walba waa inuu ku shafa'a ashirkiye bidin je waan midan dad ku baa abuux ka ismaysteen law alla karee suusanawal mulku samawati wal ardi iriyal ka yubunka maamulkooda thumma ilay haditho kali ah bi'adli ترهيديا يما سكواري استاي واه والله كلام بخير ونا ويادوكيرا الله الله marka la sheego waxa ka digis xaaloo yahay isma azz wa abidba qulubul ladina fi qalbiyankum la yu'minuna indama sanam bi aqrata aqraba ويادوكيرا marka la sheego alladina kuwa min duunihi alkasookeey sanam ilaayku kutimaama alla karjis qofka sana kulsan sana alla ma kuma isna qor ku gooyday hal haba ma